بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صفاة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 فحطط علينا قول ربنا انا لذايقون فاغويناكم ان كنتم خاويه فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُقْلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ تَاللَّهِ إِنكِ لَتُرْدِينِ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 اذاليك خير النزل ام شجرة الزقوم ان جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين انها شجره تخرج في اصل الجحيم ضلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطوله ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضال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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 لَا تَنقِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون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 وَإِنَّ إِلَيَّ سَلَمٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْنَ وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على الياسين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لِقَلْلٍ مِنَ الْمُؤْسَلِينَ إِذْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْنَاعًا إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 صُرٌ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَارِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ لِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ